بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين مع الدرس التاسع عشر من شرح أصول في التفسير وكان هذا الدرس في الليلة الرابع عشر من يوم الجمعة من شهر ذي القعدة لسنة 31 بعد الأرض عمائة والألف وشرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد محمد أثمان المصر حفظه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع التشابه في القرآن التشابه الواقع في القرآن نوعان أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفة الله عز وجل فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الطبير ولهذا لما سئل الإمام مارك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإمان به واجب والسؤال عنه بدعه وهذا النوع لا يسأل, عنه لا يسأل عن السكشاته لتعذر الوصول إليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فقد انتهينا في المجلس الأخير من بياني أنواعي المتشابه. هذا كان في المجلس قبل الأخير وفي المجلس الأخير ذكرنا موقف الراسخين في العلم والزائدين من أنواع التشابه. و. معذرة أعتذر أقصد في المجلس قبل الأخير ذكرنا ما يتعلق بالمحكم والمتشابه وذكرنا أو شرحنا كلام المصنف في فيما يتعلق بكل القسمين واليوم إن شاء الله تعالى نذكره أنواع التشابه في القرآن فالنواع الأول هو التشابه الحقيقي أي أن هذا التشابه يعني أن العبد أو العالم لا يدرك لا يدرك كنه هذا المتشابه وإن كان يدرك معناه فالتشابه الحقيقي يعني جهل الكيفيه والكنه ولا يعني جهل المعنى وهذا الذي ضل فيه المفوضة هذا الباب ضل فيه المفوضة ويفرق من الفرق المخالفه لأهل السنة في باب الأسماء والصفات حيث فوضوا المعنى والكيف قالوا نحن لا ندري معنا صفات الله فضلا عن أن ندري كيفيتها ووجه الضلال عند هؤلاء أنهم عطلوا صفات الله عن المعاني فجعلوا صفات الله الفاظا لا معاني لها فالسمع والبصر والعلوم والكلام والاستواء والاتيان والمجيء إلى آخر صفات الله من الذاتيه والفعليه من عند المفوضه لا معنى لها وكأنها الفاظ مجردة مستوية في الجهل بمعناها و... <تصفيق> وأهل السنة ما قالوا بهذا إنما قالوا نحن ندرك معاني صفات الله من الناحية اللغوية ولكننا لا ندري كنها وكيفية هذه الصفات والمفوضه يلبسون على الأغمار ببعض كلام السلف الذي أيضا قد تشابه عليهم او قد اشتبه عليهم نحو قول الاوزاعي وصفيان وغيره وغيرهما من امة السلف امروها كما جاءت يعني امروا ابتصاد كما جاءت فظنوا ان هذا <تصفيق> الكلام يعني ان نؤمن بالصفات دون أن نبحث عن المعنى، وهذا بلا شك ليس مقصود كلام ائمه السلف، وإنما مقصودهم أمر الصفات بعد إثبات معانيها دون أن تبحثوا عن الكيسية. ولكن المعاني ثابتة في لغه العرب، والجهل بالكيفية لا يستلزم الجهل بالمعنى، فهذا هو التشابه الحقيقي أي أنه قد جهل العباد معنا جهل العباد كيفية صفات الله. ما علمهم بمعناها نعم لا. لا اقرا مثل نوعان المصنف الله تعالى النوع الثاني وهو هو النسبي وهو ما يمكن وهو ما يكون متشابها على بعض الناس دون البعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإلكين قول اليه إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس قال الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين <تصفيق> هذا النوع الثاني المتشابه وهو التشابه النسبي أي أنه يكون مجهولا عند بعض الناس معلوما عند الراسخين في العلم فهذا يكون مشتبها على البعض معلوما للآخرين بخلاف التشابه الحقيقي يكون مجهولا عند الجميع وتم بينا الجاهل هنا ليس بالمعنى وإنما الجاهل بالكيفية وفي التشابه النذبي يكون عند بعض الجهلة أو عند بعض العوام من المسلمين يكون المعنى والكيف مجهولين، وأما من الراسخين في العلم فإنهم يدركون المعنى ويدركون الكيفية. و هذا مصدق قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فالله عز وجل أنزل كتابا تبيانا لكل شيء فيه البيان وفيه الهدى هنا ولو كان الكتاب مجهولا عند كل الناس أي مجهول المعنى لم يصر تبيانا أو لم يصر بيانا يكون معطلا يكون كتابا معطلا معطلا عن العمل به عن العمل به كيف يعمل العباد بكتاب لا يدرون معنى اياتهم وهذا مما يتنزه عنه كتاب الله عز وجل أوه أوه. قال المصنف رحمه الله تعالى وأمثلة هذا النوع كثيره منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث كذبها على أهل تعطيني تفهمونهم تفأقفاته عن الله عز وجل، وادعوا أن ثبوتها يستلزم مماثلها، وأعرض عن آيات كثيرة الدالة على ثبوت على سبوة الصفاته على على سبوة الصفات له وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم مماثلها، وأن إثبات أصل المعنى لا يستنهم مماثله طيب طيب اكمل من الشخصيه ومنهم ومنها قوم تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه واعد له عذابا عظيما. عذابا حيث اشتبه على الوعيديه فتفهم منه ان قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار. وطردوا ذلك في وطرد ذلك في جميع أصحاب الكبائر وأعرض عن آيات الدلنة على أن كل ذنب دون الشرك تحت وتحت السفة وتحت نشئة الله تعالى. أه أه أه أه أه أه أه أه بدأ المصنف في فرض امثله على على على النوع الثاني من التشابه النسبي فذكر في المثال الأول هو تعالى ليس كان فيه شيء حيث اشتبهت هذه الآية على أهل التعطيل أي المعطلة فظنوا أن هذه الآية تدل على مذهبهم في تعطيل الصفات اللعن المعاني وأن الله عز وجل لا يوصف بصفة حيث اعتبروا أن وصف أن وصف, أن وصف أن وصف الله عز وجل بأي صفة من الصفات يقتضي المثلية والتشبيه فإذا وصفنا الله بالسمع او بالبصر قالوا إن المخلوق له سمع وبصر والله يقول ليس كمثله شيء فجعلوا آية نفس المثلية خجة لهم في نفس الصفات وهذا ينفك من الغلو، من الغلو في النفس. نعم لأن الآية تدل على نفي الصفات، على نفي المثلية، لا على نفي الصفات. فلم يقل، فلم يقل الله لا يوصف الله بشيء بل قال ليس كمثله شيء. فلم يتموا الآية ولو أتموها لا لا يعني لفازوا بالمعنى الصحيح ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت السمع والبصر له عز وجل مع انتساء المثلية وهذا يشبه من يحتج بقوله تعالى فويل للمصلين دون أن يتم بقية الآية و... والمثال الثاني هو من الأمثلة المشكلة او التي استشكل معناها على أهل العلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اشتبه معنى هذه الآية على الوعيدية وما المقصود بالوعيدية المقصود الخوارج والمعتزله نعم هم الذين آيات الوعيد ومنها هذه الآية في كل أصحاب الكبائر أي أنهم جعلوا أصحاب الكبائر من المخلدين في النار ومن وهذه الآية تعد من أقوى الأدلة أو من أقوى الشبهات عندهم يعني اشتبهت عليهم هذه الآية وقد اختلف أهل السنة في تأويل هذه الآية على أقوال القول الأول أن الآية على ظاهرها وأنه ليس لقاتل المؤمن توبة وأنه مخلد في النار هذه رواية أو الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما والتي أخرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن فعيد ابن جبير أما قال أمرني عبد الرحمن ابن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هتين الآيتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وهي آية الفرقان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجذاؤه جهنم هي آية, آية مساء فقال سعيد فسألت ابن عباس فقال ولما انزلت ايه ايه الفرقان قال مشرك اهل مكه فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله اله اخر وقد اتينا الفواحش فانذر الله الا من تاب وآمن وعمل صالحا الايه فهذه لأولئك وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثم قتل، فجزاؤه جهنم. فهذا الأثر، هذا الأثر عن ابن عباس، ظاهره أنه يعني أخذ بظاهر الآية، آية النساء، في أن قاتل المؤمن جزاؤه جهنم خالدا مخلدا فيها. وهذا الأثر أيضا أخرجه البخاري في موضع آخر. لمن من جبير أنه قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما لا شيء يعني اعتبر, أعتبر ابن عباد ان ايه النساء هي الحاكمة على الايات الاخرى التي في نفس الباب يعني التي جاءت في نفس الباب والقول الثاني ان قاتل المؤمن له توبه وهي الروايه الثانيه عن ابن عباس رضي الله عنهما و جاء ثبتت هذه الروايه عن ابن عباس في اثرين الاثر الاول اخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عنه رضي الله عنهما في قوله من يقتل مؤمنا متعمدا قال ليس لقاء لمؤمن توبة إلا أن يستخسر الله. إحنا وأيضا أخرجه ابن جرير في تفسيره وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ. والأثر الثاني أخرجه البخاري في الأدب المفرد. في الأدب المفرد. نعم بسانة بن فخيح نعم عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت مرأة فأبت أن تنكحني وخطبت غيري فحبت أن تنكحه فغرت عليها فقرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أي ابن عباس أمك حية قال نعم قال لا فقال ابن عباس فتوب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت, فسألت, فسألت ابن عباس والقائل هنا هو عطاء بن يسار راوي الأثر هنا عن ابن عباس لما فألته عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من ذري الوالدة وهذا الأثر إثنابه صحيح على شرط الشيخين كما قال العلامة الألبانية في التلتلة الصحيحة وهذا يدل أيضا على, على أن ابن عباس كان يرى لقاتل المؤمن توبة والقول الثالث في المسألة أن معنى قوله فجذاؤه جهنم خالدا فيها معناها أن هذا جزاؤه إن جازاه الله إن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل معذرة هذا القول هو تتم للقول الثاني والروايه الثانية عن ابن عباس أنه كان يرى لقاتل المؤمن توبه فهنا هذا القول كيف يعني يتأول له في آية النساء يعني كيف يكون له توبة؟ و... وقد بين سبحانه في آية النساء أن جزاؤه جهنم. ف... يعني تأول أهل العلم الآية نحو ما جاء عن, عن أبي مزلف لاحق ابن ابن همي عن أبي مزلف ابن همي أنه نعم <تصفيق> أنه قاله أنه قال هذا جزاؤه إن جزاه، أي إن جزاه الله عز وجل. وهذا أخرجه ابن جرير في تفسيره من صحيح. يعني أنه إن لم يقبل، إن لم يقبل الله توبته وجزاه على قتل المؤمن فإن جزاه جهنم خالدا فيها إن جاذاه يعني إن لم يطب عليه والقول الثالث في المسألة أن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نسخت قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا المتعمدا فجزاؤه جهنم وهذا قول للاكاء كما في شرح الأصول الاعتقاد قول قوام السنة الأطبهاني في كتابي الحجة في كتابي نعم الحجة على بيان المحجة طيب والقول الرابع في المسألة أن القاتل الذي يستحق الخلود في جهنم هو الذي استحل القتل يعني جعلوا الآية في المستحل <تصفيق> وأما الذي قتل مؤمنا متعمدا دون استحلال فهذا فاسق مستحق للوعيد ولكنه ليس مخلدا في النار وهذا واختيار النووي رحمه الله تعالى والقول الخامس في المسألة أن المقصود بالخلود في الآية أي طول المكس أي طول المكسي لا الدوام وهذا يعني له مثوث أو يعني مستفاغ في لغة العرب يمكن يطلقون على المدة الطويلة الخلود ولا يقصدون الدوام إنما يقصدون أعمارا او مددا طويلة والذي <تصفيق> يظهر والله تعالى أعلم أن القول الرابع قريب يعني من الصواب وليس بعيدا أن الخلود هنا في الآية يتعلق بالاستحلال وهذا جريا على قاعدة على قاعدة أو عقيدة أهل السنة في كبائر الذنوب أنها لا تكون سببا في الخلود في النار إلا إذا استحلها صاحبها وبهذا نكون قد يعني رضدنا المتشابه إلى المحكم. هنا فيه فهذه في الآية تشابه اشتبهت على الباحث او على العالم فمن يعني القواعد في تفسير كتاب, في تفسير كتاب الله ان رب المتشابه الى المختم والمختم عندنا قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ف. نعم علمنا, علمنا يقينا من هذه الآية أن ما دون الشرك قابل للمخفرة أن ما دون الشرك قابل للمخفرة فلم يبقى إلا أن يعني يكون الوعيد هنا على من فعل هذا مستحلا وايضا يعني ليس بزعيدا عن الصواب أن يقال إن القلود في هذه الآية المقصود به المكس الطويل يعني أن قاتل المؤمن متعمد لم يكون مستحلا فانه متوعد من قبل الله أن يعذب في النار مدة طويلة لا يعلم مداها إلا الله ولكنه ليس إلى أبد الآبدين نعم ليس إلى أبد الآبدين ولعل يعني أن يكون الحكمة في عدم ذكر أبدا في الآية هذا المعنى إنه سبحانه لم يقل فجزأوا زهنم خالدا فيها أبدا إنما قال فجزأه جهنم خالدا فيها فقط دون أن يؤكد هذا بالأبدية فالعل أن يكون لهذا التاويل وجه وجه سفتحه وقد استفدت في بيان هذه المسألة من خلال تحقيقي على فتاوى العلامة عبد الرزاق عفيس رحمه الله تعالى أ... كما في الصفحة أ... الثالثة أ... أ... والعشرين بعد الأربعمائة إلى الصفحة الثامنة والعشرين بعد الأربعمائة فليرجع إلى المطهف هذا لمن أراد الاستزادة أه... من الخدز والاستزادة من أقوى الأهل الألم في... في هذه المثالة هذا مثال واضح على المتشابه يعني نرجو أن نكون قد وصينا الكلام فيه على قدر المستطاع. ونذكر المثال الأخير حتى ننهي الدرس إن شاء الله تعالى نعم هنا قوله قال, قال مصنف رحمه الله تعالى ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك, في إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه وادعوا أنه ليس له ولا قدرة عليه عن الايات الدالة على أن العبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري والراثخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة كيف يخرجونها والراثخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا لشبه فيه. هذا هو المثال الأخير الذي ضربه المصنف للتشابه النسبي، وقوله تعالى الم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وهذه الآية هي حجه لأهل السنة على إثبات كتابة المقادير. وليس فيها أي حجة للجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله لأن الله عز وجل لم يذكر في الآية الجبر من عدمه لما ذكر الكتابة فقط ورغم هذا اشتبهت هذه الآية على الجبرية فظنوا أن الكتابة تقتضي الجبر وظنوا أن العلم السابق بالله عز وجل يقتضي الجبر يعني قالوا ان الله علم ما يفعله العباد وكتب علمه هذا في اللوح المحفوظ وهذا العلم السابق يعني ان الله قد جبر العباد على ما كتبه وكتب هذا الجبر وهذا بلا شك من فهم الكافر او من ايش من التأويل الباطل <تصفيق> الذي لا تقتضيه الاية بحال من الاحوال فأما الرافقون في العلم فقالوا ان الاية تدل على ان الله عز وجل كتب علمه السابق في اللوحة المحفوظ وأن هذا العلم لا يقتضي الجبر فلا يعني أن الله علم ما سيكون من أفعال العباد أنه سبحانه أجبرهم على هذه الأفعال وكما يعني هو معلوم في باب, في باب القضاء والقدر أن فعل العبد على نوعين فعل اضطراري وفعل اختياري نعم فهناك ما قد يكون العبد مجبورا عليه نحو المرض قد يمرض يمرض العبد ليس باختياره انما بقدر الله الذي قدره عليه ابتلاء له يصاب العبد بنقص في المال بنقص في الولد كل هذا من الابتلاء المقدر عليه من قبل الله لكن لا يعني هذا ان العبد مجبور او يعني نعم مجبور في كل افعاله او مجبور على كل افعاله لا لان هذا يناقض الفطرة ويناقض الحس حيث إن كل عبد يدرك بحسه وبسطرتي أنه يفعل افعالا اختيارا منه هو يمشي إلى المسجد باختياره ما أجبره احد يأكل باختياره ويشرب باختياره ويسمع المعازف باختياره ويرى الصورة المحرمة باختياره ويرى المرأة الأجنبية أيضا كذلك يعني يفعل الطاعة مختارا ويفعل المباح مختارا ويفعل المغصية مختارا وهو يدرك هذا من نفسه أنه ما أجبره أحد على هذا وإنما أهل السنة قالوا بالتوفيق وبالخذلان لا بالجبر يعني يعتقدون أن الله يوفق الى يوفق المستحقة للتوفيق إلى, الى ان يطيع الله ويخذل أو يخذل العاصي الذي لم يقبل على الطاعة بان لا يوفقه الى الطاعه بل يعني يعني يعني تيسر له أسباب المعصية خذلانا من الله عز وجل له وهذا مصداق وقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة هذه الآية هي مختمة عند الراسخين وأما الزائقين لا مؤام الزائقون فإنها مشتبه عليهم وبهذا القدر كفاية وإن شاء الله لنا يعني مزيد بيان في المجلس القادم في الحكمة في تنوع القرآن إلى مختمة متشابه إن شاء الله تعالى و مواعيدنا بعد صلاة العشاء هنا في القاهرة مع درس تلتلة أداب طالب العلم إن شاء الله تعالى وإن طالب بعد درس أداب طالب العلم نجيب عن متيسر من الأسئلة إن كان هناك ساعة الله هو الموفق وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم